أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولا هم الخاسرون قل لا فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت, لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويه بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون